ي ت خ ل ف و ا عن ر س و ل ل ا ل ه و ل ا ي ر ل و ا ب أ ن ف س ه م ي ل ل ع ب و م الاسلاميه موسوعه النابلسي ل ن ع د و ن ي ل ا إ ل ا ك م ي ه م ن ض ي ل ه الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ل ل س ي و َ ع م و َ و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ُ و ر َ ة ٌ شركه ا و ه م ك ا ف ر و أولا ن ي ر و ن أ ن ه م ي ف ت ن و ن ف ي كل ع ا م مرة م ر أو ت ي ن ن أ ه م ي ف ت ن و ن في كل ع ا م مرة أو م ر ت ي ن Oh